ди на камса ماذ يفأتهم مماهم من حيث لم يحي تسبو فأتهم الله من حيث لم يحي تسبو وقذفن فيقولوا Орфу <laughs> на <laughs> ou a إن أُخ رجِتُم لا نَو أرجًاَّ مكُم وَنُ قفكُم أَحَذًا أَبَذَ وَم قوتِتُم 124. والله يشهد إنهم لكاذبون 125. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نورهم من الله ذلك في اصْنَنَتِين أَمِن وَرَائِهِم بَأْسٌ بَيْنَهُمْ شَدِيد تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا فَهُمْ قَارِئُونَ PAKAR Oh, right. no. أصحاب الجنة هم 111. وطلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 112. 111. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ao oh.